يا اهله الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه انته خير لكم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 يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزل ما اليكم نورا مبينا فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما